كافى يسير للكتاب كما بدانا اول خلق نعيدو وعدا علينا ان كنا فاعلين وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاءً وَلِقَوْمٍ عَادٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل ادانتكم على سواء